Belhu هو شاعر فلياتنا بايه bi' a' الاولون kama' امنت قبلهم من قرية اهلكناها Ma' يؤمنون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 Women, we zijn vergeten, we zijn vergeten, we zijn vergeten, we zijn vergeten, we zijn vergeten, we zijn vergeten, we zijn vergeten, فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ قالوا لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم, وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إِنِّي إله من دونه فذلك فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تبيد بهم وجعلنا, وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن ميت فهم الخالدون كل نفس الْمَوْتِ الموت ونبلوكم بالشد والخير وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ترجعون وإذا الَّذِينَ الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا, فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بالوحي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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إِنَّهُ لمن الظالمين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 وجعلناهم هُمْ يهدون يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا فعل الخيرات فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ لنا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا من حُكْمَهُ التي كانت مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه فنجينا وأهله من الكرب العظيم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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضبط واتينا واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين واسماعيل وَإِدْرِيسَ ادريس و ذا مِنَ الصَّابِرِينَ من الصابرين رَحْمَتِنَا في رحمتنا الصَّالِحِينَ من الصالحين وذا النون فَظَنَّ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات ان لا اله إلا أنت سبحانك Zeker in de ziel van de overheid. En dat is ook een zorgwekkende zorg. En dat فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَيَدْعُونَنَا رَغْضَوْا وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة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 فإذا هي شاخصة أبصار الذين كثروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا بل كنا ظالمين Innkom, <تصفيق> <إنكم> وما تعبدون من دون الله حصب جهنم pascob jehannam, waarmee daar warden. Loe kanen, haa, ola, alha,